ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل ع م ل ن ن ا و ن قل إ ن م ا انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم ب ا ل آ خ ر ه هم كافرون ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون قل إ ئ ن ك م لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين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 ثم استوى إ ل ى السماء وهي دخان فقال لها و ل ل أ, ا, ا ر ض ائتيا طوعا أ, ا, ا و كرها قالتا اتينا طائعين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 اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا ب آ ي ا ت ن ا يجحدون فارسلنا عليهم ريحا ً صرصرا في ايام نحتات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا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 وما كنتم ت س ت ت ر و ن أ ن يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أ ن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين فان يصبروا فالنار مثوا لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين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 「私の思い تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أ س و ء الذي كانوا يعملون ذلك جزاء اعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء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 إ ن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ا ل م ل ا ئ ك ة أ ل ا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا ب ا ل ج ن ة التي كنتم توعدون نحن أ, أ و ل ي ا 時 ك م في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون. ن ز ل を忘れない時 ر を忘れない時間を忘れない時間を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 وَمَا ي ُ ل わ ق َぁ ا ぁわぁわぁわぁわ ا わぁわぁわぁわぁَぁَぁわ و わ و わぁَ م わぁわぁわَわぁわぁわぁわぁわぁわぁ ا ぁわぁわぁわぁわぁわぁわぁわぁわぁわぁわぁわぁわぁわぁわぁわぁわぁわَわぁわぁわぁわぁわぁわぁわぁわぁわぁわぁわぁわぁわぁわぁわぁわぁわぁ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم ومن آ ي ا ت ه الليل والنهار والشمس والقمر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 إ ن الذين يلحدون في آ ي ا ت ن ا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير امن أم م ياتي آ م ن ا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه て言うて ا うて言うて言うて言う ه 言うて言うて言うて言うて言うて言うて言うて言うて言う ي 言うて言う ي 言うて言うて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 قالوا: "أذنَكَ، ما منا من شهيد وضالى، عنهم ما كانوا يدعون من قبل، وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء."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 ولئن أ ذ ق ن ا ه ر ح م ة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أ ظ ن الساعه قائمه ولئن رجعت إ ل ى ربي إ ن لي عنده ل ل ح س ن ى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض